الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى يهدى لازلنا في التعليق على الشرح الممتع الشيخ المعثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وكان سلامنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بمسائل الآنية وكان خاتمة المطاف أن عن مسألة جلد الميتة عن مسألة جلد الميتة نعم التسجيل نعم طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعدة ردنا الإخوة في الغرفة وضعوا تنقيط آلي. تنقيطاً آلية بمعدة للجميع عليكم السلام ورحمة الله قلت في الدرس الماضي إن الشيخ رحمه الله تعالى استدل على نجاسة الميتة بقول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس استدل بهذه الآية وقلت في الدرس الماضي أنه يلزم على الاستدلال بهذه الآية على مجاسة الميتة أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الدم نجس أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن الشيخ رحمه الله كان في آخر أمره يقول بطهارة الدم وهو الذي قواه في هذا الكتاب في شرح الممكن فإما أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى إما أن يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد تغير اجتهاده في أود الضمير في قوله فإنه رجس وأنه عائد على لحم الخنزير وحده أو الخنزير على قول آخر وإما أن يقال إن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذهل عن هذا الأصل والله أعلم بحقيقة الأمر وما من عالم إلا يؤخذ من قوله ويرد ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم السلام هذا كان في صحيفة 98 هذا الكلام كان في صحيفة 98 من الشرح الممتع قال الماثن عليه رحمة الله تعالى باب الاستنجاء باب الاستنجاء نعم قال تمهيد اعلم أن الله عز وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وذاطها من الأكل والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك من نعمه التي لا تحصى ولا تعد الأكل والشراب علينا فيهما نعم سادقة ولحق ثم ذكر الشيخ رحمه الله النعم بعض النعم السابقة لنعمة الأكل والشرب يقول فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا قال الله تعالى أترأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أن نزلتموه من المزن أن نحن المنزلون ما هي المزن؟ المزن السحاب وذكر آيات أخر فبين الله سبحانه وتعالى نعمته في كتابه علينا بالماء النازل من السماء النابع من الأرض ثم ذكر الطعام قال الله تعالى عنه أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُشُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّالِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ عُطَانًا فَظَلْتُمْ تَفَتَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ إِلَى آخر الآية وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل عيما قال الشيخ رحمه الله قال بعض العلماء إنه لا يقدم طعام بين يديك إلا وفيه ثلاثمائة وستون نعمة. هذا الذي يدرك فكيف بالذي لا يدرك؟ قال الأسواء. كان مرتي بذلك الشيخ عمر الحفيان. قال في الحاشية. انظر غداء الألباب لشرح معلومة الأذى. قال ثم بعد ذلك نعم عند تناوله وعندما تأكله على جوع. ماذا تكون لذته إلى آخر ما ذكر الشيخ وهذه وقفة إيمانية من الشيخ رحمه الله وغفر له وقفة إيمانية بذيعة في هذا المنطب ثم من نعم الله عز على الإنسان أن هذا الطعام جعل الله والشراب جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا ولو أن هذا الطعام والشراب بقي محبوسا في جسد الإنسان لا أنفقا. مل الأرض ذهبا حتى يخرج. لا أنفقا. مل الأرض ذهبا حتى يخرج من بذنجه. فلا شك أن هذا من نعم الله العظيم التي قد يعني ننساها ومقصر في شكرها كثيرا. يقول الله عز وقليل من عبادي الشكور يقول الشيخ رحمه الله المهم من كل هذا أن نبين به أن لله علينا نعما مادية بدنية في هذا الطعام سابقة على وصوله إلينا ولاحقة ثم إن هناك نعما دينية ذكر الشيخ علمه الله أن هناك أيضا نعم دينية تتقدم تنم على الطعام وتلحق الطعام فإن الله تعالى يرضى عن العبد يليك أحد آخر يسجل إذا كان هناك فصل من يتبرع بالتسجيل؟ من يتبرع بالتسجيل إن شاء الله؟ طيب نعم طيب يقول الشيخ رحمه الله فتأمل نعم الله عليك فهي سابغة وشاملة واسعة دينية ودينوية وبهذا تعرف صدق هذه الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الآية الأولى في إبراهيم والثانية في النحل تبين الله حال الإنسان وشأن الرب عند النعمة العظيمة يقول الشيخ بعد ذلك هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة للفائدة هذا الباب له أسماء كثيرة في كتب الفقهاء. من أسماء هذا الباب يسمونه باب الاستنجاء أحيان يسمونه باب الاستنجاء لاستجي السماء يسمونه باب الاستطابة أحيان يسمونه باب آداب قضاء الحاجة كان يسمونه باب آداب الخلاء أو التخلي له أسماء عديدة قال الشيخ رحمه الله قوله الاستنجاء استفعال من النجو وهو في اللغة القطع يقال نجوت الشجرة أي قطعتها قال وهو اصطلاحا إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه وفي ذلك قطع لهذا النجس الأصل في التعاريف أو في الحدود أن يكون هناك تعلق بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي أليس كذلك؟ المعنى الاصطلاحي يكون هناك له تعلق بالمعنى اللغوي فما علاقة إذالة الخارج من السبيلين بالقطع الذي هو المعنى اللغوي يقول الشيخ وفي ذلك قطع لهذا النجس الخارج إذا أزال بالماء أو بالحجاره أو بما شابه ذلك إذا أزال هذا الأمر أزال ماذا؟ أزال النجاس الخارجة فإنه يكون قطع هذا النجس وهذا القطع هو المعنى اللغوي قال وهذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي الاشتقاق يعني أنه الاستنجاة من النجو من النجو قال الماثن الحجاوي رحمه الله تعالى قال عليه رحمة الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعود بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك قال الشيخ رحمه الله الشيخ بن اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون أو المستحب ما ثبت بتعليل والمسنون ما ثبت بدليل فقال بعضهم الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسم الآن يقول الشيخ أن بعض العلماء يقولون إن ما ثبت بدليل يسمى مسنونا وما ثبت بتعليل يسمى مستحبا هذا قول بعضهم أو ظاهر صنيع بعضهم وكثير من أهل العلم عنده المسنون يساوي المستحب سواء بسواء مترادفان, مترادفان يقول فقال بعضهم الشيء الذي لم يثبت بدليل لا يقال فيه يسن لأنك إذا قلت يسن فقد أثبتت سنة بدون دليل إذا قلت يسن أثبتت سنة بإيش بغير دليل أو بدون دليل أما إذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيقال فيه يستحب لأن الاستحباب ليس كالسنة عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أكثرهم لا فرق بين يستحب ويسن ولهذا يعبر بعضهم بيسن بي وبعضهم بيستحب ولا شك أن القول الأول أقرب إلى الصحة فلا يعبر عن الشيء الذي لم يثبت بالسنة بيسن بي ولكن يقال ونستخب ذلك ونرى هذا مطلوبا وما أشبه ذلك في الحقيقة أن جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء لا يفرقون بين يستحب ويسن لماذا؟ لأنهم يرجعون كل الأحكام التكليفية إلى إلى, إيش؟ إلى خمسة أحكام فيكون المندوب والمسنون والمستحب بمعنى واحد بمعنى واحد لكن المسألة الأصولية الإفتلاحية أنهم قد يستحبون أموراً لا تعلق لها بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله. قد يستحبون أمورا لا تعلق لها بماذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعله لكنها ترجع في الغالب إلى كلية شرعية يعني مقصد من مقاصد الشريعة يجعلهم يقولون باستحباب شيء معين. مقصد ولا شك أن النظر في مقاصد الشريعة مطلب مطلب كما أن النظر في النصوص الشرعية مطلب كلا الأمرين واجب في حق العالم يعني مثلا لو أن إنسانا من أهل العلم والفضل قال لا ننظر في مقاصد الشريعة ونكتفي بظاهر النص بظاهر النصوص أهمل مقاصد الشريعة ما قولكم في هذا العالم ما قولكم في هذا العالم مصيب أم مخطئ مصيب أم مخطئ عليكم السلام ورحمه الله مصيبا ام مخطئ وايانا مخطئ ولا شك لماذا لانه لا شك ان النصوص معدوده أم غير معدوده النصوص محدوده ام ليست محدوده معدوده والوقائع الوقائع والاحداث معدوده أم أنها غير معدودة غير محصورة الوقائع والأحداث التي تحدث للناس غير معدودة أو غير محصورة نعم فبالتالي لاشت أن هناك كليات يرجع إليها في هذا النقل وكذلك الذي يقول ننظر إلى روح الشريعة وإلى مقاصد الشريعة ويهمل النصوص يقول لا إشكال أن نتجاوز النصوص ولو كانت قطعية لنحقق المقصد الشرعي هذا القول باطل حتى قال وأحدهم وثنيونهم عبده النصوص أحدهم ماذا يقول يقول وثنيونهم عبده النصوص جعل من يقف عند النص عابدا للنص وأنهم ك أهل الأوثان سواء بسواء وهذا القول غلط، غلط فاحش. لكن الصواف في هذا المسألة كما بين ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات وغيره من أهل العلم أن الشريعة كلياتها وجزئياتها لا بد من النظر فيها. حكمك على الجزئي لا بد أن يكون متوافقا مع الحكم الكلي في يكون راجع إلى حكم الكلي، وحكمك في الكل يقول له تعلق بالحكم على الجزئي، فيرى الشريعة كأنها جسد واحد كأنها جسد واحد واضح نعم عليكم السلام وعليكم وهذا كثير في عصرنا ننظر إلى روح الشريعة ويتجاوزون النصوص يتجاوزون النصوص بل يتكلفون في تأويلها والتمحل منها والتفلت عنها حتى يحققوا ما يظنهم ما يظنونهم أنه روح الشريعة أو أنه مقصد الشريعة قول بسم الله أعود بالله من الخبث والخبائس هذا في الحقيقة اللفظ تماماً هكذا بسم الله أعود بالله من الخبث والخبائس هذا لا نعلم أنه ورد في حديث واحد البر المصنف عليه رحمة الله جاء بهذا من الحديثين جاء في حديث عند عند بعض أهل السنن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم عليكم. قال عليه الصلاة والسلام ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيث أن يقول بسم الله وهذا الحديث بعض المحدثين حسنوه وقوّوه بالشواهد والذي يظهر أنه لا يقوى لكن يبقى هناك أصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بسم الله حتى إذا أتى أهله عليه الصلاة والسلام وهذا ما ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله وإن لم يكن أورد فيه حديث عليكم السلام ورحمة الله خلاص لهذا أطرد العلماء عليه ورحمة الله تسمي في كثير من الأبوال طيب قال أعوذ بالله من الخبث والخبائس قال الشيخ رحمه الله بن عثمين وهذا سنة بحديث أنسر رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائس هذا في الصحيحين كما ذكر الشيخ عليه رحمه الله. لكن المصنف قال أعوذ بالله هكذا أوردوه. والذي في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء. برد لعب الحديث ضعيفة. البدء بيعوذ بالله هكذا بدون اللهم إني أعوذ. قال الخبث بسكون البائِ وممنها يعني الخبث. يجوز هذا ويجوز هذا كثير من هذا الحديث رجعوا رواية التسكين بالخبث بأن الخبث بالتسكين معناه الشر والخبائس تكون ماذا إذا قلنا الخبث بالتسكين معناها الشر الخبائس تكون بمعنى أهل الشر. أهل الشر أو كما قال الشيخ النفوس الشريرة يعني تستعيد من الشر ومن أهل الشر وعلى رواية الضم يكون جمع خبيث خبث جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة والمراد إناث الشياطين طيب لماذا يستعيذ من الشياطين لماذا يستعيذ من الشياطين قالوا لأن الشياطين مأوى لأن الحشوش وأماكن قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين، وروي في ذلك حديث إن هذه الحشوش محتبها. نعم. فأيهما أعم أن يقال الخبز بالتسكين أم أن يقال الضم؟ أيهما أعم في المعنى؟ الأول ولا الثاني؟ أيهما أعم الأول أعم نعم لأنه عندما نقول الشر وأهل الشر أهل الشر أكثر يدخل فيه الشياطين وغير الشياطين أهل الشر أي كان نعم قال الشيخ والتسكين أعم نكرها الشيخ ولهذا كان هو أكثر روايات الشيوخ كما قال الخطاب رحمه الله في معالم السنن قال فائدة التي أنها سطر وفائدة هذه الاستعادة الالتجاع إلى الله عز وجل من الخبس والخباس لأن هذا المكان خبيث والخبيث مأوى القبساء فهو مأوى الشياطين جاء في الحديث ذكر العندية جاء في الحديث ذكر عفوا جاء في كلام المؤلف ذكر العندية قال يستحب عند دخول الخلاء إذا متى يستعيد الإنسان متى يقول هذا الدعاء إذا أراد أن يقضي الحاجة يعني قبل أو أثناء أو بعد قال الشيخ إن كان في البر مثلا يعني في الفضاء إستعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة يعني الآن هذه البقعة وقف على البقعة التي سيقضي فيها حاجته يقدم رجله اليسرى ويجلس ويقول وهو قبيل جلوسه يقول هذا الجلوس وعند الخروج إذا قضى حاجته وأراج أن يقوم من المكان قام وقدم اليمنى وقال البقر بكر الخروج قال الشيخ وقوله قول أي يقول بلسانه إلا من كان أخرس فيقوله فيقول بقلبه أو إلا من أخرس فيقول بقلبه وقوله أعود بالله أعتصي وألجأ بالله عبديه قوله عند الخروج منه غفرانك هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وعند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج قال وفرانك يعني أسألك غفران قال الشيخ والعندية هنا بعدية أي يقول ذلك بعد خروجي فإن كانت البر فعند مفارقته مكان جلوس والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه سقط وتجاوز سقط وتجاوز نعم فما مناسبة الاستغفار عند الخروج من الخلاء هل فعل جما عندما قضى حاجته هل فعل جما عندما قضى حاجته أو خرج منه هذا الخارج حتى يستغفر الأخوة الكرام لم يفعل ذنبا طيب لماذا يستغفر يقول غفرانك إذا خرج قيل أن المناسبة في ذلك أنه عندما أخرج السقل الحسي وهو البول أو الغائق ونحو ذلك تذكر السقل المعنوي ما هو السقل المعنوي؟ الذنوب والإثم الذنوب والإذن فاستغفر الله تعالى من ذنوبه وأذنه هذا معنى بعض أهل العلم أظن هذه ما ذكره الشيخ الثاني الذي سنكرها بعض أهل العلم يقولون أنه عندما أخرج منه الأذن تذكر نعمة الله عليه في الطعام والشراب وتيسير الخروج خروج الطعام والشراب من بدنه وتذكر تقصيره في الشكر في شكر هذه النعمة فاستغفر الله وهذا معنى بديع هذا والله ما كره الشيخ لو حبلتوا انتم بيفوها على ضمن الحكم وهي حكمه بديع انه تذكر نعمه الله عليه بخروج الخارج وتيسير نعمه الطعام والشراب وتيسير خروجه وتذكر تقصيره في الشرفة استغفر الله لهذا التقصير قال الشيخ رحمه الله وقال بعض العلماء إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه قال الشيخ وفي هذا نظر وفي هذا إيش؟ نظر لأنه حبث عن ذكر الله لأمر الله وإذا كان كذلك فلم يعرض نفسه لعقوبة بل عرضها للمثوبة ولهذا الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله بتركها الصلاة وصفوم أيام الحيض ولم يقله أحد ولم يأتي فيه سنة لاحظتم؟ الشيخ يقول أن هذا القول فيه نظر وأنه بغيث وصحيح قال هو الأول لكن ذكرنا أيضا معنى آخر ذكره بعض أهل العلم قال الماثن وعند الخروج منه بفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني هذه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني من حديث آخر وهذا الحديث عند ابن ماجه رحمه الله وهو حديث ضعيف الذي جاء فيه قول الحمد لله الذي جاء هذا عني الأذى وعافها لكن الأول قوله وفرانك هو ثابت إن شاء الله تعالى قال المات وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعلم قال الشيخ أن يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم اليمنى إذا خرج وهذه مسألة قياسية فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت السنة بذلك واليسرى عند الخروج منه وهذا عكس عكس المسجد. وكذلك النعل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى عند اللبس وباليسرى عند الخلع وهذا تصبح الحين هلين أي هريرة إذا انتع في اليد باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لا. قالوا فدل هذا على تكريم اليمنى لأنه يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إدالة الوقاية ولا شك أن الوقاية تكريم فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى لأنه خروج إلى أكمل وأفضل بعض أهل العلم سمعت له أنه ورد في مستدرة الحاكم النص على الدخول باليسرى للخلاء وما أدري أن أحد منكم وجد هذا في اللي يفدنا به أنه ليست مسألة قياس في دخول الخلاء وأنه ورد ذلك في مصدرة الحاسم مرحبكم السلام ورحمة الله قال الماثم اعتماده على رجله اليسرى قال يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة واستدل الأصحاب لذلك ما معنى الأصحاب؟ قالوا استدل الأصحاب منهم هم الأصحاب؟ من هم الأصحاب؟ الشيخ يقول واستدل الأصحاب من هم؟ أصحاب الشيخ من عثيمين؟ أم من؟ نعم الحنازل تدل الأصحاب يعني الحنابلة، نعم. أصحاب الإمام أحمد. تدل الأصحاب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الغيلى اليسرى وأن ينصبوا اليمنى. قال الشيخ هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث عند الطبراني والبيهقي وغيرهما عن شرقة رضي الله عنه، لكنه ضعيف جدا قال الشيخ وعلل ذلك بعلتين. الأولى أنه أسهل لخروج الخارج عليكم السلام ورحمة الله. وهذا يرجع فيه إلى الأطباء فإن ثبت هذا قدّا يكون من باب المراعاة الصحة الثانية العلّة الثانية أن اعتماده على اليسرى دون اليمنى من باب إكرام اليمين وهذه علّة ظاهرة لكن فيه نوع من المشقة إذا نصبت اليوم واعتمد على اليسرى ولسيما إذا كان قابل حاجة كثيرا لحم أو كبير السن أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليسرى ويتعب في نصب اليوم ولهذا لو قال قائل ما دامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر قال الماثن وبعده في فضاء واستتاره وارتياره قال وبعده في فضاء الضمير يعود إلى قابل حاجة والمراج بعده حتى لا يرى جسمه حتى لا يرى جسمه كل الجسم الآن ما حكم البعد في الفضاء ما حكمه على حفل كلام الماتن؟ ما حكم البعد أثناء قضاء الحاجم في الفضاء على كلام الماتن الحجاوي رحمه الله ما حكمه؟ لا ليس واجبا نرجع لعبارة المات قال ويستحب عند دخول الخلاء. قول بسم الله عوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج منه غفرانا الحمد لله الذي أنهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى هذا مستحب دخوله واليما خروج مستحب عكس مسجد ونعلي واعتماده على رجل اليسرى مستحب وبعده في فضاء مستحب ما هو المستحب المستحب أن يستر بدنه كله ما يرى منه شيء هذا مستحب واضح قال الشيخ ابن عتامير رحمه الله قال لحديث المغيرة لحديث المغيرة بن شعبة لحديث المغيرة, المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الصحيحين قال فمطلق حتى توارى عني إيش معنى توارى يعني غاب فقضى حاجته قال الشيخ أيضا فيه من المرؤة والأدب ما هو ظاهر ما هو ظاهر حتى توارى من يعني غاب غاب قال واستتبع يعني يستحب أن يستتبع يعني يستر بدنه كله طيب لماذا قلنا ان المعنى ستر البدن كله لماذا لا يكون ستر العورة لماذا لا نقول ان المعنى هو ستر العورة من يعرف لماذا لا يكون معنى كلامه استتار؟ يعني ستر العورة لماذا قلنا ان يستر بدنه كله ما الجواب قلنا لأن ستر العورة ما حكمه واجب والمس العلماء أن تستر العورة عن عيون الناس واجب متفق عليه لكنه يتكلم عن أمر المستحب ما هو المستحب المستحب أن يستر بدنه كله قال وارتياده لبوله مكان الرخوان كلمة رخوان هذه مثلثة مثلثة الراء إيش معنى مثلثة يعني بفتح الراء رخوان وكسرها رخوان وضمها رخوان بفتح الراء وكسرها وضمها يسمى مثلثا مثلث الراء قال الشيخ ارتياد أي طلب يعني يطلب لمكاني فضائل حاجة مكان رخوان المكان الرخو هو المكان اللين الذي لا يخشى منه رشاش البول جاء في بعض الأحاديث الدمف مكانا دمثا مكانا دمثا هو بمعنى الرخو يعني لين لا يعود رشاش البول ماذا عليه نعم لنفسه مكانا إيش مكان لا يعيد لا يعيد ماذا عليها رشاش البول نعم قال الشيخ فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخون قال وجبني ذكره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش وهذا صحيح وكل هذا إبعاد عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان قال المصنعمات ونصحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، قال أي يستحب أن ينسح إذا فرغ من البول من أصل ذكره إلى رأسه ثلاث، أصل الذكر عند حلقة الدبر، خاله ينسح من ذلك المكان إلى رأس الذكر، وهذا يسمى عند الفقهاء إش السلت يسمى السلت وجاء في حديث ضعيف جدا جاء في حديث ضعيف جدا واعتمد عليه جماعة من الفقهاء يقول الشيخ وهذا قول ضعيف جدا لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولبوره بمجال البول فربما تتمزق بهذا المسح ولا سيما إذا وضيف إليه النتر فإنه يحدث الإدرار ولهذا قال شيخ الإسلام الذكر كالضر إن حلبته ضر وإن تركته قر وعلى هذا فلا يستحب المسح بل إذا انتهى البول يغسل رأس الذكره أولاً لا أدري من حيث الطب هل فعلاً من داوم على هذا السلك أنه قد يصاب بالتمزق تمزق المياري مياري البو؟ الحقيقة لا أظن هذا صحيح لا أظن فعلاً إن من فعل السلك تصاب مياري البو عند هذا إيش؟ الكتمز هذا أمر الأمر الثاني كلام شيخ الإسلام الذكر في الضر إن حلبته در وإن تركته قر هذا الكلام بإطلاق لا أظنه صوابا أيضا من جهة الطب نعم السلت غير مشروع السلت غير مشروع ولا نعلم أن فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان عنده ضعف في مجار البول ولا يمكن أن يتنزه من البول إلا بالسلك، نقول إن هذا يشرع له أن يسلك لماذا؟ لأنه جاءت عمومات لتوقف البول والتنزه من البول. فإذا كان لا يحصل التنزه الواجب إلا بذلك قلنا يشرع لك أن تثبت الذكر واضح الكلام إذا كان لا يحصل التنزه من البول التنزه من البول واجب بل جاء ذكر عذاب القبر فيما لم يتنزه من البول إذا كان لا يحصل التنزه إلا بهذا الفعل والناس لهم عوائل فيها بعض الناس إذا تنحنح نح له التنجه مثلا فنقول في هذا إشرأ له أن يخ على ذلك من باب العمومات التي جاءت بالأمر بالتنزع منه قال ونثره ثلاثة ما معنى نثر قال الشيخ رحمه الله نثر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده لا بيده بحديث إذا بار أحدكم فلينتر ذكره ثلاثة هذا الحديث ضعيف جدا وهو عند الإمام أحمد وعند ابن موجه وعند غيرهم لكنه حديث ضعيف جدا ونقول أيضا في النتر ما قلناه في السلف، أنه غير مشروع إلا إذا كان الإنسان لا يحصل له التنزل إلا به مثل بعض الناس الذين عندهم ضعف في مجاري البول فيحتاج إلى شيء يحصل به التنزل قال الشيء رحمه الله وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب يشبهان ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي للإنسان أن يتنحنح ليخرج باقي البول إن كان فيه طبعا الموسوس لا اعتبار به الذي يوسوس الأطل في الموسوس الذي اعتاد على الوسوس وصار الوسواس له سجية يعني أن يفعل الأي سر في حقه يعني لو لو كان اعتاد الوسواس في الوضوء مثلا يقول أنا ما غسلت يدي حتى يعالج هذا الاشكال يقول لا غسلت فإن غلب عليه ذلك فليقول في نفسه سيغفر الله لي وإن لم أغسل سيقبل الله مني وإن لم أغسل هذا الموسوس الذي دائما يوسوس في شأن نظوه أو صلاة أو شأن الاستنجاء والاستجمار للفائدة في قول وارتياده لبوله من كان رخوا قال في الكشاف والكسر أشهر رخوا بالكسب أشهر من حيث اللي طيب يقول شيخ مغزيمين صحيح أن بعض الناس قد يبتلى إذا لم يمشي خطوات ويتحرك بخروج شيء بعد الاستنجد فهذا له حكم خاص فيمكن أن نقول له إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة ومشي فلا حرج أن تمشي بشرط أن يكون عنده علم ويقين لأنه يخرج منه شيء أما مجرد الوهم فلا عبرة به وهذا كعلاج لهذا الشخص ولا يجعل هذا أمرا عاما لكل أحد قال الماتن وتحوله من موضعه وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوث ما. ما معنى تحوله من موضعه قالوا يعني انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن خاف تلوث إذا كان يخاف إذا استنجي في نفس المكان الذي قضى فيه الحاجة أن يحصل له تلوث أو يعود عليه شيء من رشاش الغائب أو البول الذي على الأرض قالوا يستحب لهم أن أن ينتقي نعم في في في مكان آخر يستنجي في مكان آخر إذا خاف التلوث إذا خاف التلوث يقول شغب الزين أما إذا لم يخف كما يوجد في المراحيض الآن فإنه لا ينتفل فإنه إيش لا يتق الحنابلة لفائدة استدلوا بحديث لا يبولن حدكم في مستحمه ثم يغتسل ثم يغتسل في أو ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه تدلوا بهذا الحديث نعم. قال المصنف الماثن ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى قال الشيخ الضمير في قوله دخوله يعود إلى قابل حاجة ويحتمل أن ويحتمل أن يعود إلى الخلاء يكره دخول الخلاء بشيء أو يكره دخول قاضي الحاجة بشيء في ذكر الله تعالى يحتمل هذا ويحتمل هذا الذي ذكره في الروض قال أي دخول الخلاء أو نحوه وهذا ما نص عليه صاحب الإقناع قال الشيخ رحمه الله ما معنى شيء فيه ذكر الله ما معنى فيه ذكر الله قال الشيخ والمراد بذكر الله هنا اسم الله لا الذكر المعروف يعني إذا كان معه شيء فيه اسم الله فقط فلا يدخل به الخلاف مكروه قال لأنه مستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه كان منقوشا فيه محمد الرسول الله وهذه ليست من الذكر المعروف محمد الرسول الله قال ليست من الذكر المعروف فيقتضي أن كل ما فيه اسم الله يكره دخول الخلاء به هذا الحديث رواه أصحاب السنن وبعثوا جماعة كبيرة من أهل الحديث. بعثوا جماعة كبيرة من أهل الحديث أن بشام جمل كان يضع خاتمه إذا أراد أن يدخل الخلاء. في في المنتهى. منتهى الإيرادات. عبر بها. عبر بقوله اسم الله. اسم الله هل مراد اسم الله الذي هو الله كما يسميه سيدوهي عارف المعارف أم أنه يدخل فيه كل أسماء الله تعالى لو كان معه ورقة فيها الرحمن نعم كل ما هو من أسماء الله تعالى يدخل فيها هناك تعليل آخر لدى الفقهاء في كراهة الدخول ب بما فيه اسم الله تعالى أنه من باب الأدب، من باب الأدب. لكن الشيخ ابن المزعين يقول فرق بين قولنا الأفضل والقول إنه مكروه. لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكره. عرفنا أن الشيخ يقول إنه في تعبيرات شرعية لا بد أن يكون عليها دليل، وأما ما يستدل له بمقاهد الشرع كذا أو بعمومات كليه يقول لا يقال فيها يكره. لكن هذا هو استلهاء الفقهاء، استلهاء على الكراهه في هذا الجهاد الأمور، ولا مشاحة في الاستلهاء. قال الشيخ واستثنى بعض العلماء المصحف فقال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهراً إن خفيها لأن المصحف فيه عشرف الكلام ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة نعم هذا ما نص عليه الأصحاب الأصحاب عليهم رحمة الله نصوا على أن المصحف لا يدخل به الخلاوة وذكر التحريم حتى قالوا إن بعض المصحف كالمصحف لو كان بعض آيات من القرآن قالوا حكمها حكم المصحف في ذلك يحرم أن يدخل بها الخلاف. قال المصنف إلا لحاجة يعني يكره تدخل بشي فيه اسم الله إلا لحاجة مثل ذلك عندنا الريالات مكتوب عليها لا إله إلا الله وحده ولا شريك فيها اسم الله إذا خاف الإنسان أن تشرب، لو وضعها في الخارج يقول له لا بأس ادخل بها هذه حاجة تبيح المكروف واضح إذا خاف لو وضعها في الخارج ما وجد الإنسان يحفظ هذا المعنى وخاف أن يضيع هذا المال فدخل به وفي اسم الله تعالى نقول هذه حاجة نقول هذه حاجة تبيح لك هذا الأمر ولا يكره في حقك طيب أعتقد نكتفي بهذا القدر لعل لديكم درسة الآن شيئا نكتفي بهذا القدر إن كان هناك أسئلة عندكم درس الان ايج جناي عندكم درسني الان صحيح انا مقفل دخول فيران لديكم درس الان الصوت غير مسموع طيب يا بنفس لبعد القطر ان كان هناك اسئله حول ما ذكرنا في هذا الدرس فلتطرحوها لي وإليكم بارك الله فيكم وإياكم أخي الفاضي بذلكم الله خير تتفضلوا لكم اللاقب السلام عليكم ورحمة.